وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعادوا وثمود واصحاب الرس وقرونا كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عن آلِهَةٍ صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا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 ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا ٱلْأَنْعَامَ وَٱلْأَنَاسِ كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا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 كان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل كل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به عنده به بذلوب عبادي، وكاف به